فَتَرٰىهُمْ يَرْضُونَ عَلَيْكَ خَاشِعِينَ مِّنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنَ الْقَرْفِ خَفِيّ فَقالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصروا لهم من دون الله ومن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 إِنْ أَخْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءُ وَإِنَّا إِذًا لَّاهِقُونَ إِنَّمَا نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا نِعْمَ الْمَصِيرُ اللَّهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَجْعَلُ لِمَنْ فَ وَيَهَم لِمَ شَُذُقُ أَوْ يُزَوْ إذُهُم ذُقْرَانَ وَإِنَا فَْ وَيَجَُ مَ شَ وَاقم إَِّهُ